رجل عنده مبلغ من المال يستطيع الحج به ولكن عنده ولد يستحق الزواج أو يجب زواجه حتى لا يرتكب إثم الزنا فأيهما يفضل أن يحج الأب ولا يتزوج الابن أو يتزوج الابن ويؤجل حج الأب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع وحذر من قصر فيه كما يدل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وقال جمهور الفقهاء إن الحد واجب على الفور يأثم الإنسان بتأخيره وقال الشافعي هو واجب على التراخي لو أخره لا حرمة عليه ولكن يكون عالقا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه وإن مات وجب الحج عنه أما مساعدة الولد أو البنت على الزواج فهي سنة وليست واجبة وإذا تعارض الواجب مع سنة قدم الواجب وهذا محل اتفاق بين الجميع والله أعلم